Naliyatni من شوقي زي لما اتحني نطلعوه توجعني دمعه حكايه كانت دموعي غاب من عند مرفوع يا حالك عايش بس عشان شويه بس عشان شويه بقت الناشونال جنب بيقول لك لا لا ما عمل I found لما بدي روح يا خلي خليك لا لا لا ما املي لا ما املي لا ما املي karabaik el janab rawah men shaftana harik aslamot في el yasiyati من min norgah el yasiyati ta'azab min norgah yasiyati bil shit da bil shit nessni fil يا لي زول بكاكن من يا فيت بروبلمز فور فاي روحك وفيها موجن حل طيور قلت بالدم احبك بين الاسطور قلت بالدم احبك بين الاسطور واذ في دم عين وبتروح حننا لا <مجد> <اللي متحد> يا صوت خادم الحسين سيد حسام الموسوي كلمات والحن للشعر الحسيني المبدع سيف العشاني